بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ضافرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون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 شيئا والأمر يوم اذل لل